Biعت مع ومعهش على دائرتك Kلامككسبت وقت بكتبتقول ولد وبيفاصل لجل الRap لجل الHara الIntag الإرشاد الغن حرام في オーバーハー、めし ل し و ا ل ب あんま د ف ع バイオレットで ا ッドでレ ص ドでレッ ا ل レッドでレッドでレッドでレッ د で د ッ د で ا ッド و レッドでレッドでレッドでレッ س でレッド ت ر ッドでレ ل ب でレッドでレッドでレッドで ل ッド ي レッドで ا ل ドでレッドでレッドでレッドでレッド حسوا انت قلقتينه من جوا وصف حالته ليك س و ر زماني حاطط ميك اب على البوز ابن ش و ب ر الزين و ل ج ل الفوتوشوب ي ح ط روج حبايبي من الاهلي والزمالك دول كتير عملت اعلانين فيهم طالعين بيغنوا لي, لي لما تخسر انتو نص الشعب في ج م ل ة ح ا ج ة تكسف ت ي م ك خد بالو ان ده شيء ممكن يكون مؤذي في البزنس مثلا لو اعلام في المنتخب انت او تنضلك في الميديا ده صف لسه محتاج ت ك ا و ن بص ا ل د ك مطبخ مطبخه في الاعلان عانه اشمعنا في اللي جاي طب مطبخكو مش معانا فبتزود مكسبي رحت عليك اي ش ر ك ة ت ا ن ي ة غيرهم كده ي غبي شوف ا ل ح م ل ة ج ا ي ة تعرف ليه مطبخك وماتطلبش من غير كنكه او ل س القبل ودراكك مبيضربش قولي صحيح حفله ريتش تاكد ايه الي حصل سمعت ان الجمهور كان بيشتم فيك وفصل حتى نزلت انت اوبن ين الكيس يحتقر صحيح الحفله دي كتجات لميمو لما اللي بيوزع لك كان لسه حاجه طلبني فرحتله بس حسيته في ا ل س ذ ا ج قلت اكيد هتليق عليه اقترحتك فجابك عملت انت الاعلان و في الاخر مختلف اخدتش حاجة ده وكلمتني قلتلي ت اشقيه اقول اناك لي مين ده أنا كتبت لي أسبوعين ولما فلوسي وما بمعنى ت لي اقول لي وقعد ان القانون لا يحمي المغفلين وبيشتغل معاهم لسه بس ب ي ز ن س مفيش ا تضخم فيني اقتنع بيجري الناس في نفس ا ل ت أ خ ر مش هقولك فلو بس ه ا س أ ل ك ع ا ى ض ا ف ك عارف ان ز و ر ي في ث ل ا ث اعلانات كزوزه غ ا س ك و الحكم ص ف ر ترافكو لسه ه ش ف ا ت ك الدكتور داخل الحلقه ب ي ح ش فقم تطردو صوتك عمري ما قدرتو قلتلو باتل وطرتو ハイカ ا ーにハイカレーに ل イカ、hey, ل ーにハイカレーにハイカレーに ل ف カレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレ ي にハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレー ي ハイカレーに ي イカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイ ا レー ب ハイカレ ب に ل イカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレーにハイカレー ده الهاشتك انازل سولو وانا الدجنه لخدك ي ش ه د ويفكره كم بقولو كلك أ ل م بتعايرني عشان بساعد ناس وانت كنت منهم ل أ لا اكيد كاميرا خ ف ي ة ف ا ع م او ح ل و بينهم ياما شتم م ا ر ج ن ا ت وفي الاخر غناها و ا ر ي ت و ه و اللي كتبها لا د م من كنك اتملاها وبالعافية قصدا قدرت اللي يقول معايا. ودي بتبقى ا ل ح ت ة ا ل و ح ي د ة الي ل الناس عارفاها تلاقى لقاء م ر ة كسف ن ف س ه وقع من عالبيت رجع ق ا ل فانزو عالجروب لا مش غلطتي اعترضو ا على بهدلتي وانزلو المهندسين كات ن ا ل ن ت ي ج ة ان بسببو فانزو ب ا ت و ا محبوسين شريفوني م فصار الليالي فهم ده المتجه انت اكيد اقرب لكاركتر خالي دبل مش اكيد بتبهروني بس اكيد ب ت ق ل ف و ن ي سايبين المدمات في البيت مجتمعين لاجل ما تشتموني ماشي اكيس لا طبعا يعني مش مهتمه اصلا بقى لوين ده؟ بس ا بس م ه م كده يا, يا كيس انت لازم لازم لازم ترد على سيدك وتاج راسك ميمو、أوبا.